سفر يونان الاصحاح الاول وصار قول الرب الى يونان ابن امتاي قائلا قم اذهب الى نينوى المدينة العظيم ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امامه فقام يونان ليهرب الى ترشيش من وجه الرب فنزل الى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه وطرح الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واتجع ونام نوما ثقيلا، فجاء إليه رئيس النوتيه وقال له ما لك نائما قم اصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك وقال بعضهم لبعض هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلي فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان فقالوا له أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عمله ومن أين أتيت ما هي أرضه ومن أي شعب أنت فقال لهم أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا فإن الرجال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه اخبرهم فقالوا له ماذا نصنع بك؟ ليسكن البحر عنا لأن البحر كان يزداد اضطرابا فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لأنني عالم أنه بسببي هذا النوء العظيم عليكم ولكن الرجال جذفوا ليرجعوا السفينة إلى البر فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليها فصرخوا إلى الرب وقالوا آه يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرب ولا تجعل علينا دما بريئا لأنك يا رب فعلت كما شئت ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عنها يجانيه فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما، وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال. الأصحاح الثاني فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال دعوت من ضيق الرب فاستجابني صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر جازت فوقي جميع تياراتك ولجاجك فقلت قد طردت من امام عينيك ولكنني اعود انظر الى هيكل قدسك قد اكتنفتني مياه الى النفس احاط بي غمر التف عشب البحر برأسي نزلت الى اسافل الجبال مغاليق الارض علي الى الابد ثم اصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك الذين يرعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم أما أنا فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي بما نذرته. للرب الخلاص وامر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر الأصحاح الثالث ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا قم اذهب الى نينوى المدينة العظيم ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها فقام يونان وذهب الى نينوى بحسب قول الرب اما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة ثلاثة ايام فابتدا يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد اربعين يوما تنقلب نينوى فامن اهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم الى صغيرهم وبلغ الامر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرمات ونودي وقيل في نينوى عن امر الملك وعظمائه قائلا لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا لا ترعى ولا تشرب ماء وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا الى الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديء وعن الظلم الذي في ايديهم لعل الله يعود ويندم. ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئه ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه <تصفيق> الأصحاح الرابع فغم ذلك يونانا غما شديدا فاغتاظ وصلى الى الرب وقال اه يا رب اليس هذا كلامي إذ كنت بعد في ارضي لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لاني علمت أنك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي فقال الرب هل اغتفت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة فأعد الرب الإله يقطينه فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه ففرح يونان من أجل اليقطينه فرحا عظيما ثم أعد الله دوده عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينه فيبست وحدث عند طلوع الشمس ان الله اعد ريحا شرقيه حاره فضربت الشمس على راس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي فقال الله ليونان هل اغتظت بالصواب من اجل اليقطين فقال اغتظت بالصواب حتى الموت فقال الرب انت شفقت على اليقطينه التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت افلا اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من اثنتين عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة